الاستسلام أو الموت لجأ عاصم بن ثابت برفاقه العشرة إلى فدفد مرتفع لكن الوثنيين حاصروهم مئتا سهم مشدودة موجهة إلى أجسادهم نظر الفرسان إلى بعضهم وكأنهم يسألون عن أقرب أبواب الجنة فإذا بوثني يصيح لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا لكن عاصما وبكل ثقة وكأن بابا للجنة فتح على تلك الرابية رد متحديا أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فانضم إليه مرثد وستة من جنده فاستودع ربه رسالة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أخبر عنا نبيك ثم هبطوا كالموت يقاتلون وكأنهم يزيحون الوثنيين عن أبواب الجنة لكن الكثرة تغلب الشجاعة انطلقت عشرات الأسهم تخترق أجساد الفرسان تفجر شلالات الدم هوت الأجساد على الأرض ورفرفت الأرواح إلى النعيم وبقي على الرابية ثلاثة هم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنه وفارس ثالث كرر الوثنيون هتافهم بالأمان وأعطوهم العهد والميثاق فوثق خبيب وزيد بالعهود فترجلا عن الرواحل واستسلما فإذا بالوثنيين ينقضون عليهما بينما قام آخرون بحل أوتار أقواسهم وتحويلها إلى أصفاد ظل الفارس الثالث يراقب فلما رأى الأوتار تحز السواعد صاح هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء لا أسوه تسمّر في مكانه لم يتزحزح فقد اشتاق إلى الشهادة فطوقه الوثنيون حتى رموه على راحلته ثم قاموا بجره وهو يقاومهم. حاولوا إرغامه على السير فعجزوا، فجروه مجددا، ولما أيقنوا أنه لن يستجيب، غرسوا سيوفهم في جسده، ثم حملوا خبيبا وزيدا، وحولوهما عبدين، وبعد مشاورات أخذوهما إلى ألد أعدائهما في مكة وصل الأسيران وسحبا نحو السوق وسط دهشة الوثنيين ونظراتهم هناك فتحوا مزادا علنيا لبيعهما تعالت الأصوات فتداعت مئات الخطوات نحو المزاد لكن رجالا من أسرة الطاغوت الحارث بن عامر بن نوفل الذي جثثه خبيب ببدر وجدوا سأرهم أمامهم دفعوا الثمن المطلوب في خبيب ثم أخذوه إلى بيتهم وهناك كبلوه بالحديد أياما تمهيدا لإعدامه خلال تلك الأيام كانت فتاة من بنات الطاغية تتأمل أسيرها خبيبا تتأمله بين الحين والحين حتى أسر قلبها لكن هذا القلب كاد يتوقف حين فوجئت بخبيب قد أضجع طفلها الصغير في حجره أضجعه وقد أمسك بموسى حادة في يده